الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث في هذه الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها خبر بني إسرائيل يقول الله تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين هؤلاء اليهود حينما جاءهم كتاب من عند الله جاءهم القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى وهو مصدق لما معهم من التوراه من جهة أنه يقر. بنزولها من عند الله عز وجل في أصلها وكذلك أيضا يصدق ما جاء في التوراة من الخبر عن بعث نبي بصفة محددة لا تلتبس فمجيئه صلى الله عليه وسلم هو تصديق لخبر التوراة واللائق بهم أن يؤمنوا به إن كانوا يؤمنون بكتابهم كذلك هو مصدق لما معهم مما دعت إليه التوراة من وحدانية الله تبارك وتعالى والأصول المشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فذلك متوافق يصدق بعضه بعضا هؤلاء في الوقت الذي جاءهم هذا الكتاب وكانوا من قبل يتوعدون المشركين من العرب من الأوس والخزرج الذين كانوا يجاورونهم في المدينة ويقولون قرب مبعث نبي آخر الزمان وسنتبعه ونقاتلكم معه فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عرفوا صفته وصدقه كفروا به وكذبوا فلعنه الله على الكافرين الكافرين بالله والكافرين برسوله صلى الله عليه وسلم والكافرين بالكتاب الذي أنزله في قوله تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله وهكذا نكر الكتاب هنا جاءهم كتاب فهذا يفيد التعظيم التنكير في مثل هذا الموضع للتفخيم تفخيم شأن هذا الكتاب. وهكذا في قوله تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله هذا يدل على أن القرآن هو كلام الله بألفاظه ومعانيه من أي جهة؟ من جهة أنه أضافه إلى الله تبارك وتعالى جاء مقيدا بأنه أنزله منه جل جلاله وتقدست أسمعه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب أنزلناه إليك وما شابه ذلك ولما جاءهم كتاب من عند الله ويأخذ من هذا أيضا الإشارة إلى ما سيكون إليه هذا الكتاب هذا الوحي المنزل القرآن من الكتابة وكثير من أهل العلم يمثلون على ما يسمى بالمصالح المرسلة بكتابة القرآن في مصاحف كتب في صحف في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكتب في المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه ويقولون هذا من قبيل المصالح المرسلة مع أن بعض أهل العلم يقول ليس كذلك بل ذلك جاءت الإشارة إليه في كتاب الله ذلك الكتاب لا ريب فيه وهنا ولما جاءهم كتاب من عند الله فسماه كتابا باعتبار ما سيأول إليه ويصير إليه من الكتابة وأنه يكون في كتاب أي في مصاحف مصدق لما معهم وهذا يدل على أن كتبهم قد جاء فيها التصريح بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وتجدون نصوصا من كتبهم منقولة تذكر صفته ومبعثه ومهاجره وكانوا يعرفون الوقت الذي سيبعث به بل إن بعض هؤلاء كان يعظ هؤلاء المشركين في المدينة ويذكر اليوم الآخر والبعث فكانوا يتعجبون ويسألون عن هذا وهل هو واقع ثم يقسم لهم أنه واقع يعني القيامه والبعث والعذاب والحساب ثم بعد ذلك يخبرهم عن مبعث نبي وأن ذلك قد قرب فحينما يسألونه عن هذا ينظر إلى صغير منهم ويقول ايعش عش هذا فإنه يدركه ثم يدرك هذا الصغير ويكفر ذلك اليهودي كل ذلك كان حسدا فكانوا يعرفون ذلك معرفة تامه الشواهد على هذا كثيرة ومن أراد الوقوف على شيء من النصوص التي في كتبهم مما يصف النبي صلى الله عليه وسلم وما بعثه وما إلى ذلك فلينظر في مثل كتاب إظهار الحق وهو من الكتب النافعة جدا في مجلدين في مناظرة النصارى والرد عليهم لأحد علماء الهند في القرن الماضي في أوائل القرن الماضي وأيضا في مثل تفسير صديق حسن خان فتح البيان عند قوله تبارك وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فتجدون جملة من النقولات من كتبهم مصرحة بهذا وتجدون مثل ذلك أيضا في مثل التفسير, التفسير الكبير ذكر جملة من هذه النقولات على كل حال وقوله هنا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون يعني يستنصرون يقولون سيأتي هذا النبي ويبعث ثم بعد ذلك نكون معه ونؤمن به ثم نقتلكم معه ونبيدكم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن العزم على الشيء يختلف عن فعل الشيء فكثيرا ما يعزم الإنسان على شيء ولربما يقول لو أني كنت أملك المال الفلاني الذي يملكه فلان لفعلت وفعلت لو أن الله عز وجل رزقني وأعطاني لعمرت المساجد وأعطيت المحتاجين وفعلت وفعلت ولربما رأى مبتلا وقال لو أصابني ما أصاب فلان لم يحصل لهذا الجزع بل أصبر وأحتسب عند الله تبارك وتعالى ولكن الواقع أن العزم على الشيء أو الدعوة أنها تختلف تماما عما يكون عليه حال الإنسان فقد ينقطع صبره ويتلاشى ويظهر عليه من امارات الجزع والتسخط ما لا يقادر قدره وقد يؤتى المال فلا يتصدق ويبخل وكذلك أيضا النذر فإن الكثيرين لربما ابتلي ببلاء ثم بعد ذلك يجعل عليه نذرا ان شفاه الله تبارك وتعالى أو دفع عنه هذا المكروه أنه سيفعل ويفعل ويفعل فإذا حصل مقصوده سأل عن المخرج لم يفي بهذا النذر وهذا كثير ولذلك كره النذر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 ثم بعد ذلك جاء الاختبار الثالث وهو أنهم حينما تواجه الجمعان خارت قوى الكثيرين وضعف وجبن فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فلم يبق إلا فئة قليلة في منتهى الأمر فالناس قد يطلبون أشياء فإذا تحققت نكلوا يقولوا لو كان عندنا كذا لو أنه وجد كذا ولربما يطلبون من الدروس العلمية والبرامج العلمية ومجيء أهل العلم ونحو ذلك ويكثرون الشكاية في هذا الباب فإذا وجد رأيت التراجع الكثير فهكذا كثير من النفوس تطلب أشياء فإذا وجدت نكلوا عنها والكثير من الناس أيها الأحبة كثير من النفوس لربما يغلب عليها الشكوى يحسنون الشكاية والطلب ولكن العمل قليل وهذه أمارة ليست جيدة إذا رأيت الرجل كثير الكلام كثير الشكوى كثير التذمر كثير الطلبات فهذا يدل على قلة العمل ولو أنه وضع في هذا المكان أو في هذا الموقف الذي ينتقده لربما رأيت عنده من الإخفاقات أعظم مما كان ينتقده وهذا شيء مشاهد لكن كثير من الناس يكثر الشكاية لا يعجبه شيء ولا يقف عند شيء ولكن أين أعمالك؟ أين مشاريعك؟ أين مشروعات التي عندك؟ أين بذلك؟ أين عطائك؟ بحدود ما تستطيع أين؟ لا يكاد يوجد شيء ظاهرة كما يقال من كلام كثير وشكوى كثيرة ونقد كثير لكن إذا نظرت إلى واقعه العملي هو الواقع العملي في نفعه وبذله ودفعه في الغالب في مثل هؤلاء لا تجد شيئا يذكر فما نفع نفسه وما نفع غيره وهذا مهم فإن الإنسان احيانا قد يسمع كلاما كثيرا ونقدا لكل شيء نقدا للمشروعات القائمة والبرامج القائمة والأعمال الخيرية والجمعيات الخيرية ونقدا للقائمين عليها ولأدائهم ونقدا ولا يدخل في عمل إلا ويخرج منه فإنه لا يعجبه شيء ولكن أين العمل؟ أين الأداء الجيد؟ أين النموذج الصحيح الذي تقدمه للناس؟ لا شيء، لا شيء. إن كان له اشتغال بالعلم، فلا تكاد تجد شيئا يبدأ بكتاب ثم ينقطع، يتوقف. أين الإنجازات؟ أين الكتب التي شرحت؟ أين هي عبر السنين؟ لا شيء، لا شيء. لا شيء نتائج أين هي؟ الانتقاد لهؤلاء؟ الدعات إلى الله أو العاملين في الأعمال الخيرية والبرامج إلى آخره أعطني برامجك وأعمالك وأدائك ماذا عملت ماذا قدمت ماذا بذلت ستجد أن النتائج هي مجرد نقد و... وأحيانا النقد لربما يبدو أن له وجهها وأن هذا الإنسان يحمل عقلية متفتحة وعقلية ناقده وعقلية تبصر لكنها أحيانا يكون هذا هو نهاية المطاف يعني مجرد النقد الكلام الجميل في بيان الأخطاء والعيوب والنقائص وما أشبه ذلك لكن أين العمل الإيجابي الواقعي فعمل فيه نقص خير من لا شيء وعمل فيه نقص خير من ظاهرة نقدية نحن نكمل الأعمال وندعو لأصحابها ونسأل الله عز وجل لهم العون وننصحهم ونسددهم ونقول نحن لم نعمل عملكم ولم نقدم ما تقدمون ولم نبذل أنتم لتتعبون وتسهرون وتقدمون وتبذلون والكمال لوجه الله عز وجل ولكن الله يبارك هذه الأعمال ويسددكم أما أن نريد الأشياء على وجه من الكمال كما نريد نحن فإن هذا قد لا يتأتى وعلى كل حال تجدون هذا في القرآن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون سبب نزول معروف تمنوا أن يعرف أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى فلما أخبروا أنه الجهاد نكلوا تثاقلوا فعتبهم الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون فكثير من الناس يطلب أشياء ويتمنى أشياء ولو تتاح له الفرص في مشروعات واعمال لعامل وعمل ولكن الواقع أن ذلك قد لا يحصل منه شيء وكثير من الأعمال والبرامج والفرص القائمة لو ما كانت موجودة لوجدت لو التذمر الكثير على ألسن هذا النوع من الناس ولكن حينما تكون الأبواب لهم مشرعة تجد التباطؤ والتأخر والتراجع نحن نريد النقد الذي يبني النقد الذي يكمل ويتبعه عمل في الخارج عمل واقعي اما مجرد النقد وليس عند الانسان الا النقد وينتقد كل شيء فهذا غير صحيح ايها الاحبه والله المستعان وقوله تبارك وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين لاحظ هنا ما قال فلنعه الله عليهم فهنا لنا وقفة الأولى أنه وضع الظاهر موضع المضمر يعني ما قال فلعنة الله عليهم هنا وضع الضمير وضع الظاهر لعنة الله على الكافرين ما قال عليهم اكتفى بالضمير وإنما جاء بالاسم الظاهر فهنا فيه إشارة إلى بيان العلة علة اللعن ما هي الكفر إن الذي وقع منهم كفر كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب الذي جاءهم الأمر الثاني أن ذلك على قاعدة معروفه وقد ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحم الله في كتابه القواعد الحسان وهو أن الله تبارك وتعالى قد يذكر قضية خاصة ثم وقع لهؤلاء اليهود ثم يأتي بالحكم العام ليشمل هؤلاء ومن شاكلهم فكل كافر يدخل في هذا وإن لم يقع منه ما وقع من هؤلاء أنه كان يستفتح على المشركين ببعث النبي وأنه سيقتلهم معه وأنه سيؤمن به وما إلى ذلك ثم بعد ذلك جاءت الصفات التي عرفها لهذا النبي جاء هذا النبي بهذه الصفات فكفر به فلعنة الله على الكافرين فيشمل هذا ويشمل كل كافر ايا كان نوع هذا الكفر الذي صدر عنه فقد يكون كفر به بعدما لقيه لأول وهله وعرف أنه نبي أو رأى معجزته أو نحو ذلك وإن لم يعرف من خلال ما ذكر من صفاته في كتاب سابق مثلا قد يكون عرف أنه نبي بأمرات أخرى فإذا كفر به قد يكون كافرا بنبي آخر إذا كفر بنبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام أو آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه صدر منه ما يخرجه من الملة فمثل هذا يكون داخلاً بقوله فنعنة الله على الكافرين هذا أيضا لاحظوا أن ما وقع من هؤلاء واستوجبوا به هذه اللعنة وحصل منهم هذا الكفر كل هذا نتيجة للحسد وهذا أبلغ في استحقاق الذم والله المستعان هذا والله أعلم صلى الله عن النبي نحمد عليه وصحبه إذا كان لديكم إضافات تفضل هذا يقول باعتبار حال اليهود في قوله تعالى فتطمعون أن لكم في قوله قالوا قلوبنا غلف هل يكون هذا مسوغا أن لا يحرص المرء على دعوته من الإسلام هو يدعوهم لإقامة الحجة البلاغ قالوا معذرة إلى ربكم وأيضا قد يفتح الله عز وجل بعض القلوب فبعض اليهود إلى عصرنا هذا يسلمون ولكنهم قلة الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود كانوا أفرادا فهم قلة لكن هذا فيه بلاغ ودعوة موجهة إليهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الحجة عليهم لكن إذا جئنا للمفاضلات بذل الجهود والأموال والتركيز هل يوجه إلى اليهود أو يوجه إلى الناس الكفار الذين يكون القبول عندهم أكثر نحو ذلك لا شك أن الجهد يمكن أن يوجه على قلته إلى من يكون القبول لديهم أوفر نعم هم كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعيسى عليه الصلاة والسلام وبجميع الأنبياء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا فمعلوم أن من كفر بنبي واحد فكأنما كفر بجميع الرسل ولهذا أضاف الله تبارك وتعالى إلى قوم نوح التكذيب بالمرسلين مع أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض فمن كذب نبيا فكأنما كذب جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك لما قال الحبر وإن كانت الرواية فيها ضعف في قصة آية الزنا آية الرجم عندهم وأن عبد الله بن سلام لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يأتوا بالتوراه فوضع الحبر أصبعه على آية الرجم وذكر التحميم أنهم يسوذون وجهه ويطوفون به على حمار ونحو ذلك فقال مره يا رسول الله يرفع أصبعه فظهرت آية الرجم في التوراة فقال الحبر غاضبا ما أنزل الله على بشر من شيء لاحظ ما أنزل الله على بشر من شيء شيء نكر في سياق النفي سبقت بمن التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم أقوى يعني في الدلالة على العموم ليست ظاهرة فيه وإنما تكون نصا صريحا في ما أنزل الله على بشر من شيء يعني معنى هذا الكلام ولا على موسى التوراة فجاء الرد بطريقة يسميها أهل المنطق وأهل الجدل النقب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى يعني هذا الحبر يؤمن بموسى موسى بالتوراة فإذا قال ما أنزل الله على بشر من شيء معنى نفى جميع الكتب أنها منزلة فقال من أنزل الذي الكتاب الذي جاء به موسى بد أن يقول الله وإلا فيكون قد أعلن كفره أمام قومه وهو حضر من أحبارهم فهذا يكون قد احتج عليه بهذا النقض لهذه الكلية التي يسمونها كلية يعني أن ذلك ليس فيه استثناء وإنما هو محمول على الإطلاق ما أنزل الله على بشر من شيء بقي شيء لا الشريعة في التوراة هو كتاب بني إسرائيل الأعظم، والإنجيل كان فيه النسخ لبعض الأحكام الثقيلة، نجاة إذا وقعت على الثوب يقطع عند اليهود، عندهم آصار وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم يحتاج فصل تصيل دقيق في الشحوم هذا يحل هذا ما يحل يحتاج إلى مشر الطبيب. عشان يفصل ما يحل من الشحم وما لا يحل هذا بالظهر وهذا بالحواية هذا الغشاء من الشحم الذي يكون على الأمعاء او ما اختلط بعضهم فهذه كانت ثقيلة عليهم هذه الأصار فجاء التخفيف كانوا لا يواكلون الحائض ولا يجالسونها تنعزل وحدها حتى تطهر فجاء عيسى عليه الصلاة والسلام مخففا لبعض هذه الأصار يقولون الـ الـ الإنجيل في عامته هو في الأداب والأخلاق والمواعظ الشريعة في التوراة فهو كتاب يجب عليهم الإيمان به هو من الكتب المنزلة على بني إسرائيل وعيسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل ومن أنبياء بني إسرائيل وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى هم أهل الكتاب ولهذا قال الله عز وجل فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فالذين آمنوا هم أتباع المسيح عليه السلام والذين كفرهم الذين بقوا على يهوديتهم والله أعلم السلام عليكم